شرع لنا هذا الدين وجعل مصالح العباد فيه وجعل سبب الغزة وسبب التمكين هو التمسك بهذا الدين دين الله عز وجل شرعه ووحيه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فليم الله عز وجل جاء لعز من تمسك به ولسؤدد أهله ولتمكين لأتباعه على هذه الأرض ولذا المطلب الذي يريده العباد من تحقيق العزة والشرف والأمن والأمان والخير والإفضال والرزق والطمأنينة هو في دين, في دين الله عز وجل فالإسلام فيه الخير كله وفيه الأمان والأمن لكن الإسلام في فهمه أخطأ كثيرون وفي إدراك مقاصبه أخطأ كثيرون وفي السير على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضل كثيرون فهذه أمة هذه الأمة المحمدية لا العزة والتنكين بقدر ما فهمت الإسلام فهماً صحيحاً وهذا الفهم الصحيح مناج أهل السنة والجماعة والإسلام الذي جاء أبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله وما أتقو رسل فكذبون وما ناقم عنو فمتاهون وقد كان الناس في الجاهنية على تفرق وعلى عداوات وعلى سفك للدماء وعلى سلب للأموال وعلى انتهاك للأعراب وعلى فساد في عطائهم. يعبد صنما يعبد وثنا يعبد حجرا يعبد كوكبا وهكذا في جاهلية مظلمة وكانوا على تفرق عظيم وكانوا على ضلال عظيم جاهلية جهل وعمى لم يستطع أحد أن يجمع هؤلاء المتناحرين ولم يستطع أحد أن يلم شعة هؤلاء هم متدابرون متناحرون الثأر بينهم القتل بينهم فلما جاء الإسلام وكانت الحروب بين الجاهلية تمتد إلى وقت البعين إلى أربعين سنة يتقاتل أهل الجاهلية فالحروب بين الأوس والخزرج حروب عظيمة كبيرة وحروب داحس والغبراء حروب عظيمة كبيرة وعبادة العصنام والأحجار والتقرف إليها بالقربان في ذل وخضوع اتخذها آلهة من دون الله عز وجل ثلاثمائة وستون صنما حول الكعبة تعبد من دون الله عز وجل صنم صمعه بيده بناه بيده نقشه بيده نهته بيده ثم يعبده ويذل له أي ضلال فوق هذا الضلال وأي زير فوق هذا الزير وأي عماء فوق هذا العماء هذا التناحر هذا التدابر هذا التمزق الذي عاشه أهل الجاهلية جاء الإسلام فجمع بين هؤلاء بالتوحيد جمع بين هؤلاء بالتوحيد لما كانوا يعبدون آلهة المتفرقة غبال اللات، العزة يعبدون الكواكب يعبدون النجوم يعبدون الجام كلهم قد اتخذ إله حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فيجعل الآلهة هذه كلها آل إلها واحدة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفليحوا أي لا معبود بحق إلا الله وغير الله فقد عبدا بباطل يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطن وأن الله هو العلي الكبير هؤلاء مشركون تفرقت قلوبهم تفرقت أحوالهم معبوداتهم شكتا آلهاتهم شكتا جاء الإسلام ليجعل المعبود واحدا والإله واحدا لا رب سواه فهذا الله بإذنه من يشاء من هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار وكان بعضهم يجعل الصنم من طعام من كمر يجعل صنمه من طعام فإذا جاع أكل الصنم إذا جاء أكل الصنم يعني إلههم يؤكل إلههم يؤكل وكان الواحد منهم إذا بشر بالبنت يتوارى عن الناس من سوء ما بشر به ويأتي فيحفر حفرة في التراب فيضع ابنته يضع ابنته ويواري بها التراب خشية العار انظر إلى هذه الجاهلية التي يعيشها هؤلاء وكان الواحد منهم أيضا يقتل أبناءه ويقتل بناته لماذا؟ خشية إلاه خشية إلاه خشية أن يأكل ولده معه خشية ألا يجد ما يرزقهم من من الطعام والشراب فيفزع إلى قتل ابنته أو قتل والده جاهلية جهلا يعيشها هؤلاء فلما جاء الإسلام جاء الإسلام ازتمعت قلوب الموحدين وصاروا على قلب رجل واحد إذا الإله واحد، إذا المعبد واحد، إذا إذا الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الله عز وجل، إذا الذي يستحق أن يذلله ويغضب له ويسأل ويرجى هو الله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الجبال. والذي خلق الدوار والذي جعل الرياح والذي خلق الإنس والجاه والذي خلق هذا الكون بأسره هو الذي يستحق أن يعبد، فتساقطت الأوسام وتساقطت الأحجار وتساقطت تلك المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل فكانت القلوب متفرقة بالشرك متبعفرة بالشرك متنازعة بالكوفر فجمعت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان مهج أهل السنة والجماعة كما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لجتمع إلا بتوحيد، لاجتماع لا إلا بتوحيد، لاجتماع لا إلا بتوحيد، لا قوة إلا بتوحيد، لا نصر إلا بتوحيد، لا عزة إلا بتوحيد، لا قوة، لا مماعة، لا أمن، لا أمام إلا بتوحيد، الله رب العالمين. ولذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أن فأوضه أهل الكفر كي يترك بعوة التوحيد يتركها يداهم فيها يجامل فيها يتنازل عنها قالوا له يا محمد إذا أردت أن تكون ملكا علينا ملكنا وإذا أردت أن تكون أكثرنا مالا جعلناك أكثرنا أموالا وإذا أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك انظر إلى داعية التوحيد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفض هذا ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفليحوا وهم يستكبرون على هذا ذلك قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين هم يعلمون صدقا وأمانة وعفته يعلمون أنه نبي مرسى قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هو الجحود هو الكبر هو الاستعلاء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن قلوب أتباعه وهم قلة كيف اجتمع صهيب الرومي مع بلال الحبشي مع أبي بكر الصديق كيف يجتمع هؤلاء على قلب رجل واحد هذا بل المولى حبشي وهذا أيضا زيد بن حارثة مولا ومع هذا كانوا على قلب رجل واحد يحب أبا بكر الصديق بلالا حب الولاء للإسلام والمسلمين ويبغض أبا جهل الذي كان على نسب شريح ويبغض أبا لهب الذي كان على نسب شريف، لكن النسب بلا دين لا قيمة له النسب بلا دين لا قيمة له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضط به عمله لم يسرع به نسابه ولذلك أيضا فالنسب لا قيمة له إذا كان صاحبه كافرا معرضا مدبرا كان بلا الحبشي الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن عليه بالجنة كان عند أبي بكر الصديق معظما صاحب المنزلة العظيمة ذلك الذي كان يأمر أبو وكان يخدم أبو وكان عبد له فصار بالإسلام مؤذن الإسلام كان هو الذي يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا زيد بن حارثة مولى من الموان فصار بالإسلام حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي إسلام لا أبني سواه ولو اتفخروا بقيس أو تميم ولذا من الذي جعل هذه القلوب تجتمع وتتآلف من الذي جعل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قلب رجل واحد يمر أبو بكر الصديق على بلال الحبشي وهو في رنباء مكة يعذبه أبو لاب ويضرب بالصياح ويعلق على الخشب ويبقى بلا طعام ولا شراب ويقول اذكر آلهتنا بخير اذكر آلهتنا بخير قل يعدوه بال فيقول بلال أحد أحد أحد أحد فيمر فيمر أبو بطل الصديق رضي الله عنه فيزفع مالا لأبي لال من أجل أن يعتق بلال إنها أقوة الإسلام من الذي رباهم من الذي رباهم على هذا إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف اجتمعت هذه القلوب كيف لم يكن للنسب موضع إلا نسب الإسلام كيف لم يكن للنسب موضع إلا ولاء الإسلام كيف لم يكن للولاء موضعا إلا ولاء الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض ربّاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحب في الله والمغض في الله رباهم على التوحيد الخالق ألا لله الدين الخالق فلما توسأت القلوب إلى معبود واحد وهو الله عز وجل اجتمعت قلوب الصحابة اجتمعت قلوب الصحابة ولما كانت معبودات الكفرة المجرمين أهلها تنشتها تفرقت قلوبهم شذر مدر وهكذا كانت أحوالهم تمزق وتنافر وبغضاء وشحناء حتى الآن يكون سببا في قتل ابنه وابنته ولذا التوحيد. جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل الصالح كان ميزانه كان ميزان المؤمنين كان ميزان المؤمنين العمل الصالح يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأوتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالعمل الصالح هو الميزان الذي يتفاضل به المؤمنون لا خضل لعربي على أعجميه ولا أبيض على أسود إلا بالعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم لما عير أبو دار لما عير أبو ذر الغفار بلالاً بأمه ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر أتعيره بأمه إنك امروه فيك جاهلية انظر تربية الإسلام انظر تربية الإسلام انظر إلى تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف رب أصحابه على نجل الجاهلية بكل صورها التفاضل بالعمل الصالح التفاضل بالإيمان التفاضل بالتوحيد والحق والهدى ولذا اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا كالبنيان المرصوص كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في تواضع وتراحم وتعاطف كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أرأيت كيف يكون المؤمنين هل علمت كيف تكون أحواله وقلومه في طاطبين في تراحمين إنه الإيمان يجعلك تجتمع مع أخيك على رابطة الإيمان على وثاق الإيمان على أواصر المحبة في الله والمغض في الله أعظم عرى الإيمان أو سقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كيف كان وكيف حصل هذا كيف كانت أحوال المؤمنين على هذا الاجتماع وعلى هذا الابتلاف وعلى هذه القوة كأنه بنيان مرصوص كأنه جسد واحد هل اجتماعوا هل اجتماعوا بالشرك أعوذ بالله هل اجتماعوا بالبدعة أعوذ بالله هل اجتماعوا بالحزبيات أعوذ بالله هل اجتمعوا بالجماعات أعوذ بالله هل اجتمعوا بالفرق أعوذ بالله هل اجتمعوا بهذه الأفكار وهذه الآراء وهذه المناهج المبتبع لا اجتمعوا على سبيل واحد على صراط واحد قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتتبعوا ولا تتبعوا السُّمُولَ فتفرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ الْصَّائِقُ بِهِ لَعَلَكُمْ تَسْتَقُونَ الصِّراطُ واحدٌ والسَّبِيلُ واحدٌ أما هذه السُّمُولُ هذه الجماعات هذه الأفكار هذه المناهج على كل سبيل شيطان يدعو إليه فلا سبيلة لا سبيلة لتوحيد هذه الأمة لا سبيلة لاجتماع هذه الأمة إلا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام سبيل واحد صراط واحد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أكمل على بصيره على علم على حكمته السبيل الواحد الصراط الواحد لا يكون بالجهالات لا يكون بالبيدة، لا يكون بالخرافات لا يقوده دعاة ضاطل لا يقوده أرباب البيدع لا يقوده المفكرون لا يقوده الدجاجلة لا يقوده القصاصون لا يقود أهل الهوى السبيل الواحد هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام أهل القرون المفضلة الذين مدحهم ربنا ومدحهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن انتبه انتبه والذين اتبعوهم أكمل بإحسان ما غيروا ما بدلوا ما غيروا ما بدلوا إنما اتبعوا بإحسان فما كان عليه الصحابة كانوا عليه ما عملوا الصحابة عملوا ما تركوا الصحابة تركوا لم يسيروا في طرق مبتدع، هذا وراء رأس طريقة وهذا وراء قائد حزب وهذا وراء مفكر تائه، وهذا وراء دجال من الدجالين، وهذا وراء حزب من الأحزاب لا لا كل هذا من أمر الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه فإذا أردت أن تتبصر الطريق إلى أمة واحدة قوية إلى أمة واحدة أبي إلى أمة واحدة يهابها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى فعليك أن ترجع إلى ما كان عليه الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير الناس من؟ من؟ خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اليوم من عندكم خير الناس؟ قال حزب كذا ومن أبضل الناس جماعة كذا ومن أهل الحق قال الفرقة الفلانية لا كل هؤلاء على باطل كل هؤلاء على باطل ولو كثر أتباعهم ولو كثر أتباعهم وكثر عويلهم وصراخهم وضجيجهم وكذبهم ودجلهم الحق واحد الحق واحد الصراط واحد السبيل واحد عدا هذا فباطل باطل فإياك أن تعتقد أن الحق هذه الطرق هذه الجماعات هذه الأفكار هذه الشركات هذه البيضة ثم تقول لماذا لا تكون الأمة قوية لا لم تكون قوية الخلاف شر الخلاف شر متى كان الخلاف قوة متى متى كان الخلاف نصرا متى متى كان الخلاف عزا متى ماذا قال ربنا ماذا قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا أكمل ولا تفرقوا هذا يقوله الله عز وجل لم يقوله زين ولا عمر إنما قاله الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بهذا الكتاب اعتصموا بهذا الكتاب ويا ترى ماذا في هذا الكتاب ولا تكونوا من المشرِّفين من الذين خرَّقوا دينه وكانوا ماذا؟ وكانوا شيعة كل حزب بما لدين فرحوا إذا كنت تدعو إلى التفرق فأنت تتشبههم بما بمن؟, بمن؟ بالمشرِّفين إذا كنت تدعو إلى الحزبية فأنت تتشبههم بمن؟ بالمشركين. إذا كنت تقول التعدلية جائزة ظاهرة صحية أن نجعل حزب كذا وحزب كذا حزب الإخوان حزب التحرير حزب الوطن حزب البرتقال حزب كذا هذا ضلال مبين وتفريق للسبيل المؤمنين وتفريق لجماعة المسلمين يا قوم ما هذا الهرى إنكم تمزقون أمةكم وتضعفونها أمام أعدائها. لو كان أهل بيته على هذا المجلس الأب في جهة والأم في جهة والولد في جهة والبنت في جهة الأب على فكرة والأم على فكرة والولد على فكرة والبنت على فكرة هل يجتمع أهل البيت؟ لا، لن يجتمعوا. وهو بيت صغير من بيوت المسلمين فكيف بلاد الإسلام يمزقها هؤلاء دعاة الضلال ودعاة البيضة اسمع ماذا يقول الله ولا تنازعوا فتفشلوا أكمل وتذهب ريحكم هذا كلام الله ألستم تقرعونه ألستم تقرعونه ألستم ترتلونه ألستم تحفظونه ألستم تحفظونه أبناءكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذابريحكم إذن تنازع فشل ولماذا يتنازعون لأنهم تركوا, تركوا التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام إنهم غيروا أكمل وبدلوا غيروا بدلوا أحدثوا ابتدعوا تركوا طريقة محمد وذهبوا إلى طريقة زين وعمر طريقة شابنية طريقة تيجانية الطريقة الجعبرية الطريقة الحزبية ما لكم؟ ما لكم؟, ما لكم ما لكم لماذا أعرضتم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع اسمع ماذا يقول الله فإن لم يستجيبوا لك يخاطب من يخاطب من يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم يستجيبوا لك، فاعلم أنما يتبعون أكمل أهواء، فمن لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صاحب هوى، صاحب هوى فلا تتعجب إذا قلنا لك أن الحزب الفلاني متابع صاحب هوى، لا تستغرب، لا تستغرب. إنه لم يستجد، إنه أعرَب، إنه اتبع، إنه أحدث في دين الله ما ليس منه، أو لم تقرأ، أو لم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رج، ما معناه باطل مردود على صاحبه كائن منك ولو كانت عمامته أكبر من هذا المسجد طيب ولو كانت لحيته تملأ صدره ولو كانت جبهته كذا وكذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب ولو زعم أنه ولي من الأولياء ولو زعم أنه عارف من العارفين ولو زعما وزعه المقياس ما هو الاتباع المقياس ما هو الاتباع الحكم ما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قلت فإذا قلت ما دليلك على أن الحكم والسنة ما الدليل عندك دليل أقول نعم عندي دليل أن الحكم هو الكتاب والسنة قال الله عز وجل فإن تنازعت في شيء فإن تنازعت في شيء فردوه أكمل آه. إلى الله والرسول إلى الله والرسول إلى الله كتابه وإلى الرسول سنته انظر بقية الآية كي تخاف كي تخاف فإن تنازعتم في شيء فرزوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأمر ذلك خير وأحسن تأوين إذا ليس على نزاجك ليس على هواك ترد متى شئت وتعرض متى شئت تأخذ من الدين ما تشاء وتطرخ ما تشاء لا ليس الأمر كما تهوى ليس الأمر كما تحب ليس الأمر كما تريد ليس الأمر كما تشتهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مؤمناً بالله واليوم الآخر لماذا عند التنازع لماذا عند التنازع تفزع إلى شيخي فلان تفزع إلى حزبي فلان تفزع إلى قائد الجماعة تفزع إلى أمير الحزب تفزع إلى مفكر من المفكرين تفزع إلى أهل الكفر والشر لماذا لماذا لماذا لا تستسلم لماذا لا تستسلم لماذا لا تستسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع اسمع ما لا يقول الله فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجيدوا في أنفسهم حرج مما قمايتا ويسنمون كسنيمة آية تخوفك آية تجعلك تفكر مليا تجعلك تفكر ملياً آية آية نكلوها على كل حزب من الأحزاب وعلى كل جماعة من الجماعات وعلى كل قائد من قادة الأحزاب وعلى كل أمير من الأمراء وعلى كل مفكرين من المفكرين آية آية ندفع بها أمام هؤلاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ليس هذا فقط ليس هذا فقط لم تنتهي الآية منتها في الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيننا ثم ثم لا يجد في أنفسهم مما قضيت إياه. إياك إذا قيل لك هذا حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول لكن ولكن لكن ولكن لكن ولكن إياك من الحرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخضع اخضع لسنته إن كنت صادقا في دعوة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع ماذا يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم أحدهم تهز القلوب أحدهم تتكو الضبال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا إليه من والدك وولدك والناس أجمعين الناس الناس ماذا يكون حزبك وجماعتك وأميرك وقائدك ماذا يكون أمام محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدك ووالدك والناس أجمعين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم أكمل حرجا مما قضيت ثم ماذا ويسلموا تسليم يسلم إياك أن يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لك إن أجده قال كذا شيخي قال كذا إياك حذبي قال كذا جماعتي قالت كذا المفكر الظلامي قال كذا قال عبد الله بن عباس يوجد أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر. هل القوم اليوم يقولون قال أبو بكر. قال عمر هل يقولون هذا لا قال حسن البنا قال سيد قطر قال الطراباوي قال أبو الأعلى المودود قال الجعفري قال الشابين قال العيساوي قال وقال قال وقال قال وقال, قال وقال. فأين قال رسول الله؟ أين؟ أين؟ محاضراتهم لا آية ولا حديث خطبهم لا آية ولا حديث دروسهم لا آية ولا حديث وإذا جاء بالآية والحديث فإنما ينصر باطله كذباً وخداعاً فلجتماع لهذه الأمة إلا بتوحيد خالص فإذا كان المسلمون القباب المسيّدة القبور المزخرفة دعاء غير الله الاستغاة بالموت التمسح بأكربة الموتى، يا سيدي فلان يا سيدي علان الطواف بالقاضر الذهاب إلى المشعوذين والسحرة الذهاب إلى العرافين والكهار إذا كان هذا ينتشر ويعم بلاد الإسلام أي قوة أي قوة أي عز أي تفكير أي سؤدد إذا كان دعاة الباطل يملؤون الدنيا يملؤون الدنيا يدعو إلى الشرك بالله الشرك الصرار قل يا سيدي فلاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم مكث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة يحارب دعاء غير الله كم ثلاث عشر سنة ثلاث عشر سنة يحارب دعاء غير الله من فرق بين أن يقول المشرك بمكة في قرانس وغيرها ما الفرق بين قوله يعلو هبا يدعو الله يدعو العزة وأنت تقول يا سيدي عبد السلام ما الفرق ويا سيدي أبو عجيلة ما الفرق؟ ما الفرق؟, ما, الفرق؟ ما الفرق ما الفرق بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ثلاث عشر عاما بمكة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله أولاً تقرأ أنا أسألك أنا أسألك أيها العاكب عند قابل أنا أسألك أيها الطائف بالقابل أنا أسألك يا من تتمسح بأكربات الموتى أنا أسألك أنا أسألك أولاً تقرأ قول الله عز وجل ومن أضلُّه ممن يدعو من دون الله من لا يستذيم له أكمل إلى يوم القيامة لو بقيت عند قبر ميت تدعوه إلى يوم القيامة ما استجابه ميت ميت, ميت. بالميم والياء والتاء ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ويضر إنه رهين عماله إنه حبيسو قبره انتهى زمن العمل فجاء زمن الجدال وأنت تأسى عند قبره يا سيدنا أو أنك في بيتك يا سيدنا أعون بالله وما أضل مما يدعوه من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عند عائم غافلون مسكين أنت أنت مسكين. تظن أن هذا الميت يسمع؟ أكيدتي عبد السلام الآن سميع، وأكيدتي لابو عجيلة سمعا سميع، وأكيدتي للشارف على الطصال به إيش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ألا تستقبله؟ ألا تستعلم أن صلاتك وصيامك وعمرك وحجك وصدقاتك لم تقبل عند الله إلا بالتوحيد الخاص. لم تقبل ولو كانت مثل الجبال لم تقبل. تقول يا رب أين صلاتي يا رب أين صيامي يا رب أين حج يا رب أين عمرتي اسمع اسمع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أكمل فجعلناه باء. من ثور هناك تسكب العبارات وهنالك الحسرات صلوات ذهبت صيام ذهب حد ذهب لماذا؟ لأنك أشرفت مع الله غيره لم تحقق التوحيد الخالص ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت أكمل أكمل لأني أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بني الله فأعبد وقل في نسجاتي كيف ستتجمع هذه أمة كيف إذا كان هذا يدعو إلى الشيطان دعاء غير الله ويدعو إلى السحر وإتيان السحر ويدعو إلى إتيان العرافين والكون كيف كيف ستتجمع والساحر كافر الساحر كافر قال الله عز وجل وما يعلم منام من احد حتى يقول لا انما نحن فتنه فلا اكن تخف فلا تكبر ولقد علموا لما اشترى ما لهم في الاخره من خلا ومن الذي ليس له السلام نصيب الاخره الكافر الساحر كافر مرتد عن ملة الإسلام وحده أن يقتل كافرا ضربة بشيء تضرب عنقه ويموت كافرا كيف تتجتمع الأمة والسحر ينتشر والساحرات ينتشرنا كيف ودعاة السحر في الخنوات الفضائية وفي المجلات والجرائب كيف كيف ستكون أمة قوية وهذا البلاء وهذا السوت ينخر فيها ويفت عظمها ودع عنك اتيان العرافين والكهان أولم تقرأوا حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة كم يوم يا بني قم أنت قم قم أنت قم, قم, قم قم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فتاله فلم تقبل منه صلاته كم يوم أربعين يوما أجدت وأصابت أحكم وفي الحديث الآخر قد هذه جزاك الله خير وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عديم فقد كفر بما أنزل على محمد انظر اليوم للذين يأتون العرافين والكهار وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يأتي عند العراف الكاذب الدجال الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة والمفقودة والقهان الذين يدعون معرفة الأشياء أو يدعون علم الغيب الأمور الغيبية سيحصل كذا سيعافى سينزل الغيب سيحصل كذا من أداه فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد يأتي عنده ويصدقه في ادعاء علم الغيب والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من؟ إلا من؟ إلا الله وما يسعرون أيانا يبعثون وعنده مفاتح الغيب أكمل أكمل لا يعلموا إلا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من اضطى من العسول وهؤلاء يدعون علم الغير ويأتي هذا ويصدقه كيف ستكون أمة قوية؟ كيف؟ كيف ستتوحد هذه الأمة؟ لا تحاولوا عبثا عبثا تحاولون إذا ظننتم أنكم ستجتمعون وأنتم في حقيقة أمركم متناحرون متنازعون متفرقون كحال اجتماع أهل الحزبية التحادث لأجل ماذا يجتمعون لأجل ماذا لأجل إقامة التوحيد أجيب لأجل إقامة السنة أجيب لأجل إعزاز دين الله أجيب لأجل قوة المسلمين والإسلام أجيب لا إذا أرادوا أن يتحالفوا من أجل الوصول نقاط أكمل من أجل الوصول إلى أين؟ إلى الكرسي فهم وراء الدنيا لا تصدق هم وراء الدنيا هم وراء الحكم هم وراء سدة الحكم هم وراء كرسي الحكم ولو لمسوا لباس عاطفة الإسلام ولو سر نفسه حزبا إسلاميا حزبا هذا من أجل أن يضرب على وتر ماذا عاطفة الإسلام يضرب على أي وتر على أي وتر على وتر عاطفة حزب إسلامي شعارنا ما هو شعاركم تحكيم شريعة الله أنت ما حكمتها بنفسك وما حكمتها في أهل بلتك وما حكمتها في هذا الذي تفعله من الأحزاب والجماعات والفرق أنت الذي مزقت وكنت سببا في تمزيق رقعة الإسلام أنت أنا أيوان أنت إذا كنت تدغي إلى حزبك وجماعتك إلى ولاء ضيق ولا ضيع. يقول أحد الحاضرين يصور لا نحن لا نجيز هذا التصوير فتصوير ذوات أرواح يعتبر محرما تحليما شديدا والوعيد فيه شديد أشد الناس عذابا يوم القيام المصورون يقال لهم أخي ما خلقت لعن الله كل مصور فيعب الله اتاق الله ولا تصور ونحن لا نأذن في هذا التصوير فإذا صورت فانسحه فإذا لم تفعل فلست في حل فكيف يجتمع المسلمون مع دعاة التفريق هؤلاء وكيف تجتمع كلمة أمة الإسلام وقد اتخذ رؤوسا جهالا قالوا هذا العالم النحري فلان. من أجل أن ينساق وراءه المسلمون فإذا نظرت في أمري وجدته جاهلا ضالا دجالا صاحب أكاذيه ينسبها إلى الإسلام وآخر سياسيا ماكرا كذابا يلعبون لعبة السياسة اللعبة القذرة ليست السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام بما ينظم سرور المسلمين ويخدم مصالح المسلمين ضابطها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما عاشر الأنبياء كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي بعد فسياسة الشرعية من الإشلاء أما سياسات الكذب والاحتيال فهذا الذي عليه الأحزاب اليوم. الأحزاب التي تلبس لباس الغير على الإسلام كذبة، إنما هي طلب للحكم والرئاسة والمل والزعامة وحطام الدنيا هذا مطلبهم هذا هو مطلبهم شعارات كذبة براقة، وهم أول من يسعى في تفريق شمل المسلمين. وتمزيق أخوال المسلمين الله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فليس الإسلام فليس الإسلام رقعة يعبث من شاء فيها الإسلام دين الله دين الله كم الزوار؟ كم أولاء، كم لا كم هو؟ قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وأرضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام وصية فلا غلوا ولا جفا. انظر اليوم إلى الذين غيروا وبدل. تجدون إما سلك مسلك الغلو التمتطي الغلو التمتطي وإما سلك مسلك التميع الطفرير التهام التساهل ومن الذي بقي على وصية الإسلام التي جاء بها محمد من, من؟ قم يا أخي أن تقوم من الذين بقوا على وسطية الإسلام التي جاء بها محمد فلا غلو ولا جفا ولا إفراط ولا تفريع من أهل السنة والجماعة أحسن تريد النطيك هذه؟ ما تريد؟ قرج أهل البداع قرج الخوارج القدرية المعتزلة الصوفية قرج الجامية قرج المعتزلة كلهم خرجوا عن الشراط المستقر بين غلو وجفاء وبين إفراط وتفريق وكل يدعي ماذا أنه على الإسلام الذي جاء به محمد فكيف تستطيع أيها المسلم أن تكشف عوارهم كيف وتستمين ضلالهم كيف؟, كيف كيف تعرف سمينهم وتعرف انحرافهم انهم خرجوا عن طريقة الصحابة خرجوا. هل الخوارج على طريقة الصحابة أجيب لا الخوارج اعترض أول خارجي على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض اعترض ماذا قال اعذي يا محمد فإنك لم تعذي أعوذ بك يخاطب من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضعض هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامي. يقرؤون القرآن لا يجاوزهم حناظرهم أكمل يمرقون من الدير كما يمرق السام من الرمية يا لله العجب الصعابي يحقر صلاته أمام صلاة هؤلاء وصيامه أمام صيام هؤلاء ما هو الميزان الاتباع فهؤلاء الخوارج خرجوا عن الصراط المستقيم وسبيل المؤمنين وأن قطع زمن الخوارج الذين قاتلهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في الناروان وظهر علي رضي الله عنه قاتلهم، وهؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتام انظر إلى الضلال انظر إلى الضلال فإذا كان هؤلاء الخوارج يعيشون بين المسلمين فكيف تتقوى هذه أمة وهم يقتلون آل الإسلام ويدعون أهل الأوتام الهدو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكا المُتَنَطِعُونَ هَذَكَ المُتَنَطِعُونَ هَذَكَ المُتَنَطِعُونَ فليس الإسلام مجرد غيره مجرد عاطفه مجرد انطلاق إلى ما تريد لا الإسلام اتباع صادق لمن؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام النبي جاء محمد لا تحرم ما أحله الله ولا تحرم ما حرمه الله عز وجل وتلزم السنة لا تخرج عنها لا تخرج عنه فهؤلاء أهل الغلو خرجوا عن مناج أهل السنة والجماعة كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعض الأشخاص فقد جاء بعض أو ثلاثة نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف هي عبادته فلما أقبروا عن عبادته ماذا قالوا؟ هل قالوا نتأسس بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل قالوا نقتدي به؟ لا. انظر ماذا قال جاء في الحديث أنهم تقلوها ما معنى تقلوها؟ قالوا إنها عبادة قليلة عبادة قليلة محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأخشى الناس بخالقه عبادته قليلة عند هؤلاء قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا أقوم الليل ولا أنا وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر وماذا قال الثالث أما أنا فلا أتزود النساء يريد أن يتبثل لا يريد أن يتزوج. يا سبحان الله، تصوم ولا تخطر تقوم ولا تنام، تعرف عن النساء. والله عز وجل أباح هذا ورغب فيه الزواج. قالوا نعم. هذه هي العبادة الكثيرة. هذه هي العبادة الكثيرة. كما يفعله بعض الجهال بعض الجاهلة يظن أن العبادة أن تعبد الله حتى توقع نفسك في حرج صيام كل يوم وقيام من بعد العشاء إلى الفجر فإذا جاء الفجر نبما نام عن صلاة نبما نام عن صلاة الفجر جاء هذا أجيبيه جاء لأن قيام الليل سنة وصلاة الفجر الصبح فريضة فهذا الجهن يتعب نفسه في فلأة صيام الليل فإذا جاءت الفريضة نأس ونام ما شاء الله على الفقه يضحك عليه الشيطان يضحك عليه الشيطان وآخر أنا لا أتزود الزواج شهوة من شهوات الدنيا وأنا معرض عن شهوات الدنيا ماذا ستفعل؟ قال لن أتزوج امرا ولو كانت أجمل النساء جهل هذا أنت ماذا تقولكم؟ قال أنا سأعرض عن زهرة الدنيا وشهوات الدنيا ولن أتذود ولو كانت أجمل النساء سأبقىها هكذا بلا زوجة لأن هذا من متاع الدنيا جهل جهل كيف عرفت أنه جان يا أخي غلب شهوته وأعرض عن النساء كيف عرفت أنه جان لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن نبينا تزوج أزيم تزوج تزوج بتسع نسوة ولا لا تسع نسوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنين فهل لنا أن نتزوج نحن تسع نشاء؟ قم أمت؟ من باب الاقتداء؟ يجوز؟ يجوز لا أنا ليس أخر لم تزوج والله قال لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسن هل نترس بي ونتزوج بتسع نشاء؟ أربع؟ صحيح أربع دليله انظر كيف ضربت الطاولة أنا دليل أهل السنة يتعذبون بالدليل أو لا ما عندهم حد فتى جدتي عن عمتي فردي وما سمعت شيخي في المنام ما في وبينما أنا أنسي سمعت هات هاتف, هاتف ليبيان أو مدار ضلال يا بنيها أو لا طيب وسأزورك في المنام هكذا خرافة وسيخنا مشى على البحر بقدمين وذهب يخد إلى عرفات في يوم رجع الله أعلم ماذا حصل من طائرة أو سيارة ضلال يا أبنين طيب نرجع إلى السؤال ما الدليل على أن الرجل يباح له أن يتزمج بأربع يسوى انظر انظر الذين يعلمون انظر ولا واحد الله يهديك هذا واحد نعم أحسن سنكيحوا ما الضاب لكم من النساء مثنى وتلاث وربع فإن كفتم اللا تعديلوا فواحد يا أخي النساء ما رضين بأنك تزيد عليها واحدة كيف بتمانية صحير تسعة يا بني انظر على أولا جزاكم الله خيرا قالوا إنها عبادة قليلة أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنا وقال الثالث أما أنا فلا أتدوج النساء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء هل قال ماشاء الله طيب أباد أعرضوا عن الدنيا أعرضوا عن النساء صاموا وقاموا هنيئ له هذه العبابة العظيمة هل قال هكذا؟ لا قال أين النفع أين, أين هؤلاء ألا إني أتقاكم لله وأعلمكم به ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم به اسمع إلى اسمع إلى آن اسمع إلى المنهج النبوي اسمع إلى الوسطية اسمع إلى اعتدال محمد صلى الله عليه وعلى آنه وسلم ما هو العدالة لا اعتدال من محمد فالله عليه وعلى آله وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأفطر وأنا وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ماذا تريد, ماذا تريد بعد هذا إذا رغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنبيك يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني إذا أبو كما تشاء لست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستقول سأشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نقول هنالك شرط هنالك شرط جاء في الحديث ما هو الشرط ما هو ألا تغير ولا تبدع ألا تبتدع قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني عند حوضي أدون بعصاي كأني عند حوضي فأقول أصحابي أصحابي لأن الملائكة تطردهم عن الحوض يأتون إلى الحوض فتطردهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته وشفقتي بأمته أصحابي أصحابي وتقول الملائكة إِنَّكَ لا تدري ما أَحْدَثُوا بعدك أحدثوا غيروا بدلوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لا يزالون مرتدين منذ أن فارقتهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا هذا هو الغلو إياكم والغلوب فإنه قد أهلك من كان قابلكم الغلو في الدين مجاوزة الحد في العقائب في الأعمال في العبادات أن تجاوز الحد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاوزة غلو إفراع ولذلك السلف الكرام لم يتكلفوا ولم يتنطعوا لا كانوا حيث كان أمر الله ورسول. كانوا حيث كان أمر الله ورسول. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تتذكرون. فكيف تجتمع هذه الأمة وتتوحد؟ كيف؟ سؤال. بالإحذاب الجواب. بالجماعات الجواب بالفرق الجواب ستتمزق ستتقطع وهي كذلك اليوم لأن القوم القوم لا يتحاكمون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وبتظاه تأويله ليس أهلا قياس وخضوه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أكمل أكمل أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فهل قال هؤلاء سمعنا وأطعنا لكتاب الله ولسنة رسول الله لا لا غيروا بدلوا، ابتدعوا أتوا بالأذكار بالآراء بالخزعبلات بقوانين الشرق، بقوانين الغرب قلدوا على الإس... أعداء الإسلام خضعوا لأعداء الإسلام فذلوا وهانوا وهل ستبقى الطائفة المنصورة والفرقة النازية ستبقى ستبقى سيبقى مذاب محمد أجيبه سيبقى, سيبقى ولو تكالب الجميع من أعداء الإسلام من الأعداء الظاهرين والأعداء المتسسرين هل يوجد أعداء متسسرون أجيبه أجيبه قد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هم الأعداء المتسترون يا أخي أنت؟ الأعداء المتسترون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونه؟ خائف أنت؟ لست بخائف؟ هل تكون مع هذه الوضع؟ نحن أقول؟ آخر من راح بالمحاضرة؟ الأعداء المتسترون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أجبت فلك درهم درهم يا أخا لا خطأ خطأ خطأ سمعت سمعت ماذا قال سمعت طيب رضينا وإن كنت قد سمعت من هم الأعداء المتسترون نسيت خضر يا أخيان الله يحمد شزاك الله خير. لا تغيب على المحاضرات. طيب والدين والدين ووالدي الحاضرين جميعا نعم من هم الأعداء المتسترون لا يجيبنا إلا ولد صغير فمن كان بقربه ولد صغير فليقيموا نعم لا مريد ولدا صغير ما فيه أنت أحد أخبرك منافقون نعم المنافقون كانوا أعداء المتسترين ومع التسترين قد أخبر الله به وذكر أوصافا وأفردت سورة كاملة في أوصاف المنافقين سورة المنافقون وفي التوبة ذكرت أحوالهم حتى سميت سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين أعداء متستنون قال الله هم العدو فاحذروا قاتلهم الله أن يؤفتون فلا تظن أن العدو فقط هم اليهود والنصف لا هناك أعداء أخطر، أخطر لأنهم يعيشون بيننا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بالسنتين ويأتيك ويجلس ويتباكى على الإسلام، ويتباكى على الإسلام وهو معاد وعزم لهذا الدين. منافقون. أعدهم أعداء الإسلام بعضهم قد عاش في أوروبا سنين عددا وفي أمريكيا سنين عددا ثم ألبسوه قبعة وإمامة وثور وجاء الشيخ فلان المفكر فلان العالم فلان وهو يدس البدع والسمو يكشبهم رب العالمين وهذا الدين قد تكفل الله بحفظه هل عندكم دليل اننا نحن نزلنا الذكرى وان له لا حافظون وقد تقدم ان قلنا ان الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه باقيه الى قيام الساعه عندكم دليل نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذنهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وإذا قال قائم من هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الجواب هم الذين على ما كان عليه محمد وأصحاب السلفيون أهل الأثار أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الحديث أهل الآثار أهل السنة والجماعة أسماء لمسمى فائد لكنها سلفية بحق ليس سلفية مخشوشة كاذبة لا لا إنما سلفية بحق واضحة المعالم سلفية تتلقى عن كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون إليهم بإحسان أهل القرون المفضلة أما سلفية وحزبية لا يجتمعان سلفية والتخابية لا يجتمعان سلفية وتقارب مع الأحزاب لا يجتمعان سلفية وقتل وقتال لا يجتمعان سلفية سلفية وقتل وخيانة لا يجتمعان سلفية وتبزير وتدمير لا يجتمعان لا لا ليس بأمانيكم ليس هي ليدعاوة لا إنما هو اتباع صادق بعلم بعلم وما هو هذا العلم؟ قال شيخي فلان، قال سيدي فلان، قال حثي فلان، قال قائد الجماعة فلان، قال رئيس التنظيم فلان، قال المفكر فلان. ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ ما هو؟ قوم يا بناء قوم أمتى العلم؟ ما هو؟ إياك أن تقول لي الجغرافيا والتاريخ أنتم امتحاناتكم هذه الأيام غلل ماذا عندكم؟ امتحان ماذا غلل؟ تاريخ؟ طيب نعم العلم ما هو الذي مدحه ربنا ومدحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يحصل الله من عباده العلماء قلوا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر قل الألبان ما يريد الله من خير يفقهه في الدين ما هو هذا العلم يا بني؟ إن أجبت فلك درام القرآن باس فقر خرام كريم يعني خرام كريم طيب أجبت نصف إجابة طيب فهل نعطيك نصف آدية أو, أو كاملة طيب أحسنت يا موني فتح الله عليك وعلى أبناء المسلمين جميعا يقول بقي الدقيقة على الإقامة هذه الدقيقة سنعرف الجواب عندما من الأبناء الصغار لكن بشارك أن يكون الجواب من عنده أين قم صاحب القبعة أنت إن شاء الله من الصغار أنت بين بين طيب ما هو العلم الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم يقول العلم هو الجرائد المجلات القصص الحكايات الحزبيات المؤتمرات اتخابات خارطة الطريق نعم ما هو العلم العلم هو الكتاب والسنة الصحيح أجبت وأصدت لكن السنة الصحيح صح فهناك سنة موضوعة مكذوبة وهذا عند الصوفية أكثر جماعة تعتمد بالأحاديث المكذوبة والضعيفة والتي لا أصل لها هم جماعة التصور أحاديثهم كلها أكثرها أحاديث وهي أحاديث مكذوبة أحاديث ضعيفة لماذا؟ لأن العلم عندون العلم لدني إيش معنا العلم لدني هذا أن سيخه يأخذ مباشرة أنتم تأخذون عن من علمكم عن حي لكننا عن الحي الذي لا يموت يعني علم مباشر مباشرة تجالوا ولذلك لم يعتنوا بالعلم فالسنة الصحيحة لا ما يفتريه آل الباطل من أحاديث مكذوبة أحسنت يا أبني هذا هو العلم قال الله قال رسوله قال أكمل قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو العلم تريد النجاة هذا هو سبيل النجاة تريد أن تنجو إذا كلمك متكلم قل دليل قل هاتوا ذرهانكم إن كنتم صادقين هل عندكم من علم لا لنا أما حكايات قصص خرافات ضع في جيبك ضع في جيبك نريد كلام ربنا ونريد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونريد كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كلامكم أنتم فاتركوه عندكم ما أكثر الضجيش الذي أحدثتموه بكلام لا تليل عليه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة اللهم اجعلها يا ضر يا كريم يا رحمن يا رحيم بلاد توحيد وسنة اللهم اصرف عنها كيد الأعداء اللهم اصرف عنها كيد الأعداء اللهم وفق كل من أراد الخير هذه البلا وفقه سدده أعنه اللهم احفظنا قائمين وقاعدين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجباه الله خيره